إلهي فجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك وشوقته للقائك ورضيته بقضائك ومتعته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك